في إحساس أراه زاده التحنان فيي أبتغي حضن من طاهر الروح نقيا فيا إحساسنا أراه زاده وفتحنا لفي أبتغي حضنايتي من طاهر الروح نقيا كي يحيل ظلمة القلب بي إحساسي ضيا كي أرى غابات أيامي بأضلعيه فيا كي يروي خافقي من طهر أعماقه ريا حضن أطفال يتهمى يترك الوجدان حيا يمنع القلب حنانا في قندف الندي بين أرواح اليتامى يسكن الحب نقية قد حباهم ربنا نارضا بريئا أريحيا نشعر الإحساس فيهم صافيا عذبا زكيا ثمني أكثر هيا ما حوال يتم انتقاصا ظاهريا أو خفيا ليس فيه أي بأس إنما اليتم معطيا ما حوال يتم أنت قاصا ظاهريا أو خفيا ليس فيه أي بأس إنما اللي يُتم عطية واسأل القوم فيه إثبات جلي كم عظيم رغم ما كان بالمجد حفيا كابن حنبل وابن باز عانق الأفق علي والذي يا أصحابنا كي نبلغ الجنات سعيا يا رسول الله أحمد أي رؤيت بالبرية عاش يتمن في صباه ثم قد صار نبيا عاش يتمن في صباه ثم قد صار نبيا يبن ديني هاك قولي واسلك النهج سويا لليتيم عليك حق فرعه فعلا وهديا يا ديني دي هاك قولي واسلك النهجة السوية من عليك حق فرعه فعلا وهديا وهمه من كل سوء بؤس طية كي تنال به ثوابا من لدن ربي رضية قال هل مختار كهاتين ثوابا أخروية يا يتيما استعن بالله ثم كن ود حري عزما وانظر العليا مضيا شده توسط وبسایت سنت دانلود.